والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخنهم الجنة تعرفها لهم يا ذا أيها الذين آمنوا إن تنظروا ينصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسلهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر للة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد نار وسوء ما ان حميما فقد قطع امعاءهم ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا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 لقد جاء اشراطها فان لهم اذا جاءتهم ذكراهم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفرن لذنبك واستغفرن لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم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 فأولى لهم طاعة وطول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولى الذين لعنوا الله فأصمهم وأعمى أبصارهم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 أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لا يخرج الله أضالهم ولو نشأوا لأريناكهم فلا عرفتم بصيبهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبل وأخباركم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 والله معكم ولن ركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم هذا أنت